الله الصلاة والسلام يا شباب الليلة اللي الله حفظنا اللي شريكنا باشد على محمدنا رسولنا احنا كنا تكلمنا على طرق معرفة العلة كنا اللي من طرق معرفة العلة النص والاجماع والامام والامام دي قريبة من النص يعني يعني باللازم بتاع النص مش بصريح النص يعني المناسبة والاخاء قلنا لليه المناسبة والإخالة اللي هو وصف ظاهر منضبط يحصل من ترطب الحكم عليه من أسلح أن يكون مقصوبا للعقلاء للحصول مصلحة دينية أو دنيوية أو دفع محساب ودي رب حاجة وخمس حاجة الدوران هو ثبوت الحكم عند وجود الوصف وهو عند انتفاءه إن شاء الله نتكلم على سادس حاجة الصبر والتقسيم ونضيف بعض الـ الحاجات الأخرى إن شاء الله بيقولوا الصبر في اللغة الاختبار ومنه سمي المسبار وهو الميل الذي تختبر به الجراح يعني إيه زي الميجرينج كده والتقسيم في اللغة التجزئة وفي الاستلاح يطلق مجموع الظين على مسلك من مسالك العلة وها يعني حصر الأوصاف التي توجد في الأصل فتصلح للعل للعلية في بادئ الرأي ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي فيتعين الباقي يعني إحنا رأيتي قلت لنا حالة معينة فبنحصر الأوصاف اللي ممكن يكون العلة كذا ممكن يكون العلة كذا ممكن يكون العلة كذا ممكن يكون العلة كذا ممكن يكون العلة اجتماعيتين ممكن يكون العلة اجتماع, اجتماع تلاتة ونفحص كل الحاجات دي. وبعدين أبطل دي لأ بعيدة الدليل كذا ودي بعيدة الدليل كذا ودي بعيدة الدليل كذا فقال ما تبقى واحد هو اللي يبقى العلة أو اثنين أو ثلاثة مركبين مع بعض فيبقى علة مركبة والمعنى أن المجتهد ينظر في الأصل المقيس عليه الذي قام الدليل على حكمه ثم يبحث في أوصافه التي يمكن أن يعلل الحكم بها فليس بالضرورة يعني, يعني إيه فهمين فهمين فليس أن يكون المجتهد قد حصر جميع الأوصاف التي يمكن التعليل بها فعلاً لا يكفي أن يكون عد منها ما يراه كذلك. كنواب مش لازم إيه يحصر كل الأوصاف من ناحية عقلية لكن إيه هو بيجيب الحاجات اللي ممكن يتعلل بها لكن مش لازم يحصر حتى الحاجات بعيدة. هذه هي المرحلة الأولى. إيه المرحلة الأولى اللي هو يبحث في الأوصاف التي يمكن أن يعلل الحكم إيه به؟ ليش؟ مش نفس المهمة والذي أن المفتاح ينظر في الأصل التفصيل عليه والذي قصد اليوم؟ نرى في الأصل صبر التقسيم دا إنت عندك نص أو عندك حاجة الحاجة ديت إنت عايز تعرف العلة بتاعتها علشان تعرف تقيس عليها الحاجات الثانية. فهموا مع؟ ف البص الأصل المقس على زي اللي البر بالبر وكذا وكذا اللي هي الأربع أصناف فالبص عليه كنت تبحث في أوصاف اللي ممكن يعل تعل تعالل الفكمة بها ماجي بترد تبعد دي الإيه دي الأول أول حرف تعمله دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية بعدين ينظر في تلك الأوصاف فيبين بطلان التعليل بكل واحد منها حتى لا يبقى إلا واحد فيكون هو هو العل فأمسك أنا بقى الأوصاف التانية أمسك وصف وصف أنا إيه أقول ده ما ينفعش ده ما ينفعش ده ما ينفعش السلامة ده ما ينفعش ده ما ينفعش ده ما ينفعش. يتبقى في الآخر واحد يبقى هو اللي أنا عامل دي يكون معنا طيب والتقسيم في الواقع هو حصر الأقسامي وذكرها والصبر هو اختبارها وإبطالها كلها إلا واحدة يعني المفروض يبقى الـ الـ الاسم ايه؟ تقسيم الصبر عشان اول مرحلة بتتعملها هي التقسيم اللي انت بتحصل الاقسام وتذكر ثاني مرحلة بتبتدي تختبر هذه الاقسام وتطل كل واحد منها الا واحد فده اسم الايه؟ الصبر طب ليه بقى قدم العلماء الصبر على التقسيم؟ فذلو اجيبه بان تقديم الصبر في في الاسم لأهميته في الدلالة على العليم يعني عشان الصبر هو الاصل او أو اللي إيه الحاجة الأص الأصلية من خلالها بتدل بي بي بيدل بي العالم على العلية فلذلك ايه بدأوا بالصبر قبل اللي التقسيم بصفة هات الجزمة كلها يمسحين <تصفيق> أنا وأحمر طالعين مع منشئ من فاتوا هنا يا اتوا طيب يبقى يبقى اول مرحلة اللي احنا بننظر في الاصل مقص عليه ونبحث في اوصافي التي يمكن ان يعلل الحكم بها ثاني مرحلة اللي انت بتبين بطلال التعليل بكل وصف واوصاف حتى لا يبقى الا ايه رحل التقسيم في الواقع هو عندي حص... ولا مثاله بقى مثال المثال يعني ان يقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم على البر بالبر متفاضلا العله ان تكون الطعم هنا دلوقتي هفكر في العلل اللي ممكن تبقى علل فاول ممكن تبقى طعم ممكن تبقى الكيب ممكن تبقى القوت والإدخار مثلا المجتد يقول كده فيبطل يبطل مثلا في ثم يبطل الأخيرين ويقول فلم يبقى إلا الطعام أو يبطل الأولين ثم يقول فلم يبقى إلا الإغتيات والإدخار وهكذا فما فده إيه فده مثال للصبر وإيه في التقصير في إيه في صدر اللي انت بتبص إيه كمثال في الايه في ال... في ال... في, ال... في الاصل اللي هو الايه البر ماشي فبتقول البر ده علته ممكن تبقى ايه ده التقسيم علش ده تقسيم ماشي هو ما الاسم مقلوب يعني التقسيم هو ده بتقول ممكن, ممكن يبقى الطعم ممكن يبقى الادخار والاقتيات وممكن يبقى الكود وممكن ي... ممكن يبقى الكيل وممكن يبقى الوزن وممكن يبقى اجتماع اللي تم مع بعض فده تقسيم بس وقف على هنا الصبر بقى بتقول إيه بتقول الطعم كذا غلط عشان كذا الدليل كذا وكذا غلط الدليل كذا وكذا غلط الدليل كذا وكذا غلط الدليل كذا, غلط الدليل كذا, غلط الدليل كذا فلم يبقى إلا واحدا يبقى هو الإيه العين فهم؟ آه بس الاختيار عن طريق إبطال الإيه الأقسام الأخرى ماشي ف مم مش الشكل معدن على الموضوع أو أيه هون تقسيمه إلى أجزاء طبعا بالذات إيه لا التقسيم في اللغة صغيرة ايه صغيرة التقسيم في اللغة التجزئة اه الهوة يعني معناه هو جزء العلم مثلا ايه تقس صغيرة بك لا اصل التقسيم بيطلق يطلق برضو على إيه, ايه من القسمة يعني اللي انا حصرت الاقسام يعني وذكرتها يعني يعني اللي انا ايه يعني ايه, يعني إيه عارف انت لما بتقسم يعني بترتب الدنيا قدامك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 هو الصبر في المسائل اللي بتعمل الحاجتين مع بعض يعني بس في مسائل بيغلب عليها الصبر والتقسيم ومسائل بيغلب عليها بس المناسبة فماضي ما هو طبيعي لو هو انت خليت الصبر والتقسيم طريق من طرق معرفه العله فبالتالي والمناسبه طريق من طرق معرفه العله فبالتالي لو عملت الاثنين يبقى افضل فلو ضيف اقول طريق او 읽 كده سبط بالطابعه حطيت عليه مناسبه يومين وبرضه المناسبه لوحدها تنفع فانا حطيت عليها سبب تقسيم فوازي طيب قالك لك ايه يعني مثلا مثال آخر مثلا أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح إن هذا الحكم إما أن يعلل بالصغر أو يعلل بالبكار ماشي أما تعليل الإجبار على النكاح بالصغر فإنه, إيه؟ فإنه باطل رأيه كدير لأنها لو كانت العلة الصغر لا ثبتت ولاية الإجبار على السيد الصغير نظرا لوجود نفس العلة فيها 388 فقال لك العلة الصغر إذا تثبت ولاية الإجبار على الثيب الصغير نظرا لوجود نفس الإيه؟ العلة فيها وهذا مخالف لنص قوله صلى الله عليه وسلم الثيب إيه أحق بنفسه ماشي وهو عام للثيب الصغير والكبير يعني واحد جوز واحدة وهي صغيرة ثم ايه ثم طلقها يعني قبل ان تبلغ. ماشي? فايه فيقول السيب احقه ايه بنفسها? فلن يبقى يبقى يبقى تشمل اثنين فلن يبقى الا ان يعلم بالثاني وهي الايه? البكار. ماشي? بس الكلام ده طبعا ممكن يعترض عليه من جهات منها اللي ايه اللي في تعريف للسيب اللي هو اللي هي نكحت مش مش مش مغرب عقدي. ماشي مش هندخل هنا الصغيرة او اللي هي حاجة نادرة والنادر لا ايه لا عبرة تبيه بس هنقول لكم يعني ممكن يفكر ازاي المكتاب برضو في مسألة الـ الـ البر ممكن ايه يقول ايه انا دلوقتي عندي ممكن يبقى ايه مكيل او موزون او مطعوم او مقتاد او ملدخر او كونه ماء للمصر للتقسيم. ثم يقول أنا المكيل والموزون عندي مش إيه مش راجح لي علشان في حدات أيام النبي صلى الله عليه وسلم القليل من البر والحدات الأصناف في الإسلام قالها ما بيقلش ولا بيوزن. فبالتالي إيه؟ فبالتالي يبقى المكيل والموزون عندي مستبعد. ويقول المقتات والمضخر المقتات عندي مستبعد. لو قوت يعني عشان الملح مش قوت. فلم يبقى مثلا عندي إلا لإيه؟ إلا المطعوبة مثلا في المعنى؟ فده إيه؟ فهو بيستبعد بأدلة مش بيستبعد كده خلاص يعني طيب إيه؟ صبر التقسيم اللي هو بيجيب الحالات والصبر اللي هو يستبعد إلا واحد يبقى هو العلم ماشي؟ طيب بيقول شروط شروط صحة هذا المسك هو الحاجة أن يكون التقسيم خاصرة أي لا يترك المستدل شيئا من الأقسام الممكن هو العلماء يعني اختلفوا حتى دي قال لك لا مش لازم ممكنة ولكن هل يترك المستدل شيئا من الأقسام الممكنة هنا مش لو يعني على راجع يعني مش مش لازم تبقى ممكنة عقلا مش عقلا نجيب أقسام قد كده ولكن الممكنة يعني أو بما بقى هي اللي هي ال يعني اللي ممكن تبقى يعني مش ممكن يعني من ناحية الإمكان العقلي من ناحية الإمكان اللي أتوقعه لكن حركة البعيدة خلاص مش لازم أصلا حطاف التقسيم لو أنا عندي علم ومدرك اللي ده من في البداية بالنسبة للعالم ده ما يتحطش في التقسيم فمش لازم يحطه أصلا أيش واحد يقول له انت ما قسّمتش تقسيم حاصل أما بالنسبة لي ده حاصل فاهمين قصدي؟ ولا يلزم أن يكون مترددا بين النفي والإثبات يعني الحتة دي ايه بعضهم اشترطها وانا بصراحة يعني ايه يعني معظم كتب الاصول ما تذكرهاش اصلا فانا مش فهمها قوي فمش عايز اقول لكم كلام انا مش فهمهم فانتعلموا عليها كده ممكن نبقى نسأل فيها بعد كده تاني حاجة ان يكون ابطالوا ما عدا الوصف المعلل به بدليل مقبول يعني ما تيجي تبطل بقى هتبطل داوها تبطل داوها تبطل دا تبطلوا بدليل ايه مقبول مش تبطلوا بدليل ضعيف او بكلام مش مظبوط مفهوم عنه ثالث حاجة ان يكون الحكم متفقا على تعليله بين الخصمين هو راجح لده مش لازم يبقى شرط ايه السبر والتقسيم عشان ممكن عالم يرجح حاجة من غير ما يكون متفق عليها بينه وبينه وبين خصم هو كده فالمهم دليله انت نظره ودليله مش لازم تنظر لايه ولكن ممكن بقى يبقى شرط في حالة يعني في حالة تقيقة يعني اللي الخصمين مثلا مش مكتدة ايه هو أعز يقول لازم يكون الحكم متفق على تعليله بين الخصمين يعني الأصل يعني متفق على تعليله بين الخصمين من إعلان أه لكن ده مشرط مش ممكن يبقى الظاهري مثلا عنده اللي هي تعبدي عشان عند الظاهرية الأصل في اللي في الشريعة إن الأمور تعبدي فعندهم أكثر من 80% من من الأشياء تعبدي على غير الجمهور الجمهور عندهم الأصل في أحكام الشريعة اللي هي معلل بمعنى لها حكم يعني ماشي فأنا ممكن أكون أنا شايف اللي هو معلل وخصمي مثلاً من الظاهرية مش شايف اللي هو معلل واستدل بي المشكلة يعني حجياته الصبر والتقسيم مسلك صحيح من مسالك العلة وقد يؤدي إلى ثبوت العلة قطعا إذا كان التقسيم حاصرا قطعا وأبطل التعليل بما على الوصف المبقى قطعا والإجماع قائم على تعليل الحكم وفيما عاد ذلك يكون ثبوت العلة ظنية يبقى لك ممكن الصبر التقسيم وكذا السبب التقسيم مثلك صحيح من مثالك العلة ودللت إما تكون ظنية وإما تكون قطعية تكون قطعية إمتى؟ لو كان التقسيم حاصرا قطعا وبتبط الأوصاف الأخرى مع هذا الوصف اللي انت تختاره برضو قطعا يعني ما تختار فيه دي حالة أو وثالث, وثالث حاجة اللي يكون الإجماع قائم على تعليل اللي هي الحكم, اللي الحكم نفسه الأصل نفسه يبقى معلل فلو حصل التلات حاجات دي بايه يبقى, يبقى دلالة الصبر والتقسيم قطعي أما لو واحدة فقدت من هذه الأشياء الثلاثة يبقى دلالة إيه الصبر والتقسيم رمي فضي يا محمد على طول مبس عندي يعني عند ولا نشاط كده حتى عند مناظرة انا ممكن هو يكون مش موافقني فانا اثبت له اللي هو علم بما انا انا انا قضيتنا عشان اقنعه بالحاجة الاخيره عايز نزله دي عائلة. لو عرفت اثبت له اللي الحكم معلل الدنيا هتمشي معايا ومعاه فيبقى المناظرة انا انا مناظرتي اللي انا عايز له ده يعني تمامه؟ طيب وأما حكم الأصل. الأصل. أما إذا كان الاتفاق على تعليل الحكم بين الخصمين فحسب، فيكون هذا المسلك حجة لإثبات العلة على من وافق على انحصار الأقسام في المذكورات دون غيره يعني لو كان الاتفاق على تعليل الحكم بين الخصمين، يعني هما الاثنين متفقين على تعليل الحكم. فحسب بس جدا فيكون هذا المسلك حجز الإثبات العليا على الموافق على انحصار الأقسام في المذكرات دون غيره يعني لو وفين لو على انحصار الأقسام في المذكرات دون غيره يبقى بالتالي إيه؟ يعني زي إيه هيجي بقتي يعني زي أم خادقهم وغير شيء أم هم خادقهم أنا أقرأ الكلام وبعد كده أقولكم إزاي زيها وقد استدل على كونه دليلا لإثبات المدعى بقوله تعالى هم خلقهم غير شيء أم هم الخالقون مجهود دلالة أن الله جل وعلا قد ساق الآية في معرض الاسلال على من أنكر وجود الخالق فذكر القسمين الباطلين والقسم الثالث والواقع فخلقهم غير شيء باطل وهم عرفونه هو باطل أم هم الخالقون باطل وهم عرفونه هو إيه باطل لابد أن خلقهم أحد من الخلقهم ده هو الإيه هو الإله في الإله وفي ذلك تنبيه على حجية مثل حجية مثل هذا الدليل وإلا لما ساقه في معرض في معرض إقامة الحجة وإلا لما ساقه يعني لم يكن ساقه يعني في معرض إقامة الحجة على منكر وجود الخال فمعنى لا لا نفس الكلام اللي هو بيقولك إيه إذا كان اتفاق على هاي الحمرة خصمايني في يكون هذا المسك حجة لإثبات الأعلى على وافق على الحصار الأقسام في المذكورات غير فكفار مؤثرين على الحصار الأقسام في الثلاث حاجات دي يعني ما غير شيء ما هم مخلوقون إما خ... أحد خلل فأردنا أن ننظم ما في الآية من الاستدلال. نظم نظم ما في الآية من الاستدلال على نمط كلام الفقهاء لا خلنا. فخلنا بالطريقة المنطقية بتاعة الفقهاء. لا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات. هم أن يكون الناس خلقوا هكذا من غير خالق، أو يكون قد خلقوا أنفسهم، أو يكون أو يكون خالقهم هو الله. فالأولان والثلان عقلا فلم يبق إلا الثالث. القرآن حين يستدل على وجود الله وإثبات أنه الخالق لا يكون ذلك غاية, غاية مقصوده ونهايتها لأن العرب الذين بعث فيهم ورسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق ولكن يؤكد لهم هذه الحقيقة ليصل منها إلى أن الله وحده هو المستحق للعباد هذا التقرير يدل على أن الاستدلال بالصبر والتقسيم لا يقتصر على إثبات العلة بل يصلح استعماله للدلالة على أي مدعى متى أمكن, متى أمكن حصر الاحتمالات واتفق عليه وراجعا إلى القياس الاستثنائي في المنطقيين يعني عند المنطقيين لأن المستدلة يذكر الاحتمالات التي لا يخرج عنها موضع النزاع ثم يبين بطلانها كلها إلا واحدا فاستعمل في إثبات بطلانها القياس الاستثنائي فيقول لو كان كذا لكان كذا لكن لم يكن فثبت بطلان وهذا الاحتمال يعني يقول لو كان الاقتيات هو العلة في الأصناف الأربعة لكان الملح مش منهم يبقى إيه؟ ولما كان الملح منهم يبقى, يبقى الاقتيات مش العلة بتاعات الأصناف الأربعة ولما كان ال الكيل والوزن في من هذه الأصناف أربعة قليل منها لا يأكل ولا يوزن يبقى بالتالي ال إيه والوزن مش من يعني ااا يعني إيه مثال ما هكذا مثال موضح أن يقول الشفعي تحريم التفاضل في بيع البر بالبر معلل بالاتفاق فالعلة إما أن تكون الكيل الك والعلة إما أن تكون الكيل أو الاغتيات أو الادخار أو الطعم لا يصلح أن تكون العلة العلة هي الكيل إذ لو كان الكيل علة لما وقع الربى في القليل مما لا يكاد كالحفنة بحفنتين لكنه واقع بدليل عموم الأدلة الديلة على تحريم الربا وموافقة أكثر القصوم عليه ولو كان الاغتيات لما كان الملح من الربويات لكنه منها بنص الحديث والملح بالملح فلم يبقى إلا أن يكون الطعم هو العلّة مثلا إيه؟ ماشي كلام؟ كمان طيب هنزود بس إيه بعض الأشياء كده هنا المسلك اللي بعديه بيقول إيه تنقيح المناط ماشي؟ بعض العلماء جعل تنقيح المناط هو الصبر والتقسيم، وبعض العلماء فرق، فجعل الصبر والتقسيم هو حصر الأوصاف، الأوصاف دي مستنبطة صالحة للعلية، أما تنقيح المناط الأوصاف دي دل عليها ظاهر النص. يعني بيخلق تنقح المناط يعني انت بتنقح المناط من النص اما في الصبر والتقسيم دي اوصاف مستنبطة مش من جور النص مش من داخل النص فعلى التقسيم ده مثلا بعض الرماء بيفرق ما بين تنقح المناط الصبر والتقسيم يعني طب الاول ايه تنقح معت عشان تعرفت ايه كان نص الشارع على حكم ماشي؟ ويضيفه إلى وصف. تقترن به أوصاف أخرى لمدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم. فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علة ليبتسع الحكم. فبيقول الشارع هي نص على حكم، ماشي ويضيف هذا الحكم إلى وصف. يعني يقول كذا حرام. ويضيف الحكم إلى الوصف معين. وفي الحديث في اوصاف اخرى مقترنة بالوصف ده والاوصاف دي في الحقيقة هي مش ايه مش اصل في علية الايه الحكم فالمجتهد بيحذف الاوصاف دي و ايه وبيبقي اللي يصلح علة ايه للحكم ماشي كمثال مثلا مشهور قوي بس ده مثال واضح يعني لا يختلف فيه اثنان يعني لقى حديث الأعراب، لقى الحديث أنه قد أتى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي ونصائم قال تعطق رقبا وبعدين قال له لا يجد فقال كذا إن لن تعيين إن لن تعيين، ماشي؟ فقد أشار النص إلى أوصاف هو كون المواقع عرب وكون الموطوئة زوجته وكون الوقاع حصل في رمضان وكون الوقاع حصل في رمضان من مكلف وكونه أفسد صوما محترما كل دي موجودة في, في النص فالمجتد يحذف جميع هذه الصفات اللي هي مش علة في الحكم فبقى يوصل مثلا للعلة هي كونه مكلفا وقع وقع في إيه؟ وقع زوجته في نهاية رمضان أو وقع في نهاية رمضان فإيه فالله هيحط زوجته ويبقى اشترط لازم الزوجة لو شو حط زوجته يقول له زمق هياخد الايه هيعمل نفسه كفارة مع معصية الايه الزم <تصفيق> اللي هيقول هيحط في نهار رمضان هي ايه هيعقب رمضان بس اما اللي هيقول في نهار صيام فرض فيحط اي صيام فرض ماشي؟ واللي هيقول في نهاري صيامي فرض يعني ايه يعني ايه قضاء او اداء فهيستثنى الكفاره ويستثنى كذا ويخلي الاداء والقضاء بس ماشي فلا اسم تنقيح المناط انت بتحاول تفهم من النص ايه المناط اللي بتدور عليه العلة ماشي وبتشيل الحاجات الاخرى اللي هي مش ايه مش اللي هي خارج عن العلية فاهمين المعنى ولا لا؟ ماشي؟ طيب فبعض العلماء قالوا ايه الفرق بينه بين الصبر والتقسيم موما كده الاتنين وايح فقالك الصبر والتقسيم التنقيه المرض ده موجود في نص يعني النص موجود وانت بتنقح وتوجد العلة من النص اما الصبر والتقسيم النص ما بيدلش على الوصف خالص ما يجيبش سيره الوصف انت اللي بتقعد تستنبط الوصف الصالح للعله بعضهم قال كده وبعضهم قال الصبر والتقسيم هو اللي انت تقعد تطبطب تطبطب واحد هو ده هو ده الايه العله هي دي العله اما تنقي المرض مش, مش مش مش لازم تقعد تطبطب انت هدفك اللي انت توصل للايه للوصف اللي عليه العليه مش لازم بطريقة بقى الطريقه الطالب طالب او بطريقه المناسبه لا اي طريقه طب كان المناطق عن بتوصل بتنقح المناطق عشان توصل للعله اللي في الحكم بأي اسلوب يعني ده اشمل من الصغر والتقسيم وأشمل من المناسبه يعني ممكن يبقى مناسبة ممكن يبقى صغر وتقسيم ممكن يبقى الدوران في فرانات لا بعضهم لا اطلقهم حتى يعني ده, ده تنقية المناط في يعني انت بتنقع يعني ايه في نص برضو بس في نص حتى لو النص مفيوش وصف زي البر بالبر وكذا وكذا الوصف ما فيش وصف في النص انت بقى بتنقع المناطق اللي هو ايه فهيه فهيه او صديقه بعضهم جعل تنقع مضحجة عامة لكل حاجة طيب بالمرة عشان ايه طبعما جت سير التنقية المناطق احنا محتاجين اللي احنا نعرف فرق بين ثلاث حاجات الاصوليين بيقولها كتير هي تحقيق المناط وتوقيع المناط وتخريج الايه المناط ودي مهمة يعني اللي احنا اللي عارفينها عشان بتتداول في كتب الأصول كتير ماشي وبالذات في كتب الايه برده الفقه المقارن وفي المناظرات طيب قال لك تحقيق المناط هما ثلاث حاجات متسلسلة على بعض ثلاث حاجات ايه متسلسله على بعض فقال لك تحقيق المناط هو أن المجتهد قد تحقق من وجود العلة والمناط في الأصل يبقى أنا تأكدت من وجود الإيه؟ العلة والمناط في الأصل وليكن هي الثمنية في الذهب والفضة مثلا في مسألة البيض ولكنه قريب من العلة ماشي؟ فإيبقى المجتهد يعني دلوقتي ممكن نقول كده يعني بس هي حتة في يعني في خلاف شوية لكن الآن اجتهد من تحقق وجودها في الفرق ماشي؟ يبقى تحقيق المناطق عندي العلة ومتأكد منها في الأصل قلت الثمانية هي الايه؟ هي العلة في الذهب والفضل فهتأكد بقى الثمانية موجودة في الأوراق الايه؟ النقضية ده اسمه تحقيق الايه؟ تحقيق المناطق لا هقول لك دلوقتي اصبر رجل دي انت أنا عارف العلة وعارف الأصل خلاص معروف وكيكون معروف من النص مجي؟ لكن هذا الاجتهادي في إيه؟ موجودة الفرع بصرع فوظيفة المجتهد هنا سهلة حيث إن علة الأصل موجودة في الأصل ولكنهم يتأكد فقط من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد مجي؟ طيب زي مثلا إيه علة طهارة سؤر العر الهرة معلومة بالنص على قول يعني وضعنا ما حيث قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وإيه الطوافين فالمشتبه بقى بيتأكد من وجودها في اللي عايز أخيص عليها وليكن الفقرة هل الفقرة فيها نفس العلة ديت ولا لا فبقى اللي فيها نفس العلة فممكن يحكم لها بنفس الحكم او لأ فيها قياس مع الفارق او بش نفس العلة فايه ما بيحكمش بنفس الحكم فاهمين؟ تفضل ها العلة بحيث ايه يوصل لايه لعلة الحكم يبقى دي مرحلة اعلى شوية اللي هو ايه الولاني كان عنده حكم الأصل وإيه؟ وعلته أما دار الشارع بينص على حكم ويضيفه إلى وصف أنا بقى العلة بتاعة الأصل دي لسه عايز أوصل له. لسه عايز إيه؟ أما تخرج المناط بقى فهو أصعب من الاثنين شوية أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه وعلته لا صراحة ولا إيماء ما زي إيه يعني لو قلنا مثلا تبقى المناط كمثال هيبقى الأعراض تخريج المناط هنا يبقى زي إيه البر بالبر فهو الشرع ما تعرضش لمناطه ولا لعلته لا صراحة ولا إيه إمان. فوظيفة المجتهد هنا أصعب من السابقين حيث إن المجتهد يقوم باستنباط العلم التي يمكن أن يعلل بها الحكم ويختبره فيقول ايه ممكن تبقى كذا او كذا او كذا او كذا او كذا ثم يرجح احده يرجح احده ثم بعد ما يرشح احدا يتحقق من وجودها ايه في الفرع يتحقق من وجودها ايه في الفرع مثل مثلا زي ما احنا قلنا ايه قولنا ان العله في الايه في, في الربويات الاربعه الطعمة او الضغطيات او الكيلة او الواسن فانا كده بوجد العلة المثال اللي هو قاله الاولانية ده بعيد طاعة اسكور دي ماشي فانا بوجد الايه وبعدين اعود اوصل للعلة وبعد ما اوصل للعلة اتأكد للعلة دي موجودة في الايه في الفرع اللي انا عايز ايه اقيس عليه اللي هو ليكن مثلا الارز او ليكن مثلا ايه ال مثلا فاهمين هو عمل صبر وتقسيم على تحقيق المناطق قصدي مع المناطق هو عمل صبر وتقسيم وزود عليها بقى اللي هو بيجيب <تصفيق> اللي هو بيجيب الفرع يعني ماشي فداوت الفرق ما بين تحقيق المناطق وتنقيح المناطق وايه وتخريج المناطق مش بس يشعر. تنقيح المناط انت عندك الأصل، حكم الاصل موجود والعلّة بتاعته موجودة وعارفها فكل اللي بتعمله ايه؟ اللي بتتأكد العلّة دي موجودة في الفرع اللي انت عايزت ايه؟ بتنقيح المناط انت عندك النص موجود وجايب لك اوصف فيه فانت بتقعد تنقح بحيث تفصل الوصف الصحيح اللي في الايه؟ اللي يصلح علّة وبعد كده بتقيسه على الفرع ها؟ خلنا نتنقيح المناط هو بس انه وصف اللي يعني لا توصل العلة كمان شونا في الفرع ولا لا؟ بقى ماشي على كلامه هنا كده بس ماشي ماشي بس الظاهر يعني اللي هي بتطلق في كتب برده انت شوف الفرع برده ماشي تخريج المرض بقى اللي انت ايه هو ال... الشارع ما قالكش ما جاب لكش اي سيرة على العلة على عكس توقح المرض توقح المرض انت جاب لك سيرة العلة وانت بتحضر صنبة العلة من النص لا في في تخرج المناطق الشارع ما جابش يسيرها على العلم فانت بتستمبت انت العلم بتحاول توجد انت العلم زي البر ربر والايه كذا الاربع اصناف بتاعات الطعم هو الشارع قال للعل حاجة ما قالش فانت انت بتحاول توجد العلم وبعدين تشوف العلم الرجاحة ايه وبعد ما تشوف العلم الرجاحة ايه بتقسها ايه او بتتأكد الفرع في نفس العلم هو يعني حاصر طريقة الاستنباط على الصبر والتقسيط فهل ده ليه معنى عنده يعني؟ واللي هي عامة بقى يعني يجبها بالمناسبة نجبها بالإخالة يعني لا لا لا حاصر ايه؟ هو هنا, هو هنا هو في الشرحة شرحة على انه اكله أكن بيعمل الصبر والتقسيط بالضبط هي في العملي ده بص بص بص في العملي كل ده اه انت في العملي بدنشي بالسبعة بقي واحدة بتيجي بتيجي جارف جي تجيبها بالسبعة بقى انت كده معاك قدر لأخو ماضي مفيش ما معنى ولكن التقسيمات دي كلها ليها لمبه الدراسه ان انت لو قسم من قسم لو قسم من الاقسام انت مش واخد بالك منها هتفوت منك في بعض الحالات في بعض المسائل ماشي ثاني ولا فلازم يبقى في تقسيم من ناحية نظرية لكن بقى اخش على عملي بس في العمل انت بت... اللي بتلاقيه انت بيبص على النص وتب... اللي بتلاقيه فيه السرعة بتمشي بيه ساعات بيبقى بينهم منهم اثنين منهم منهم واحدة بس بمهم انت بتلاقيه من اي حاجة بتمشي عليه فلنهم انه بضرب مثال بس يعني مثال مش بيدرق مثال هو بي... بينظم لك تفكيرك من ناحية النظرية انت في المواضي؟ طيب يعني مثلا المثال لتنقاح الملاط مثلا احنا كنا قولنا زمان خير صفوف بايه الرجال النساء يعني آخرها وشرها إيه أولها ما قلنا هنا يا إما تجعلها لا مش موجود في كده يا إما تجعلها عامة يا إما تجعلها الحديث ده تلقيه عام على كل حاجة يا إما تقول الحديث ده توقيح المناط بتاعه اللي هو في الحالة اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم حيث ولا ساتر بين الرجال والنساء ماشي ففي الحالة ديت دي شرء خير الصوفر للنساء خير أول ويبقى الحديث في الحالة اللي تبقى مع مناط الحديث في الحالة دي ماشي؟ صار هنا برضو نص ما نصش عليها يعني هو هو جابها من البيئة اللي كانت موجودة بالتاريخ يعني يعني هو مع ريسد أحوال النتيجة. أنا يعني أنا أزدي لا توقف مناط تخرجي مناط أنا أزدي في الآخر إيه أنت بتوصل للإيه لل للإيه هي المناط اللي أنت بتبنى على الحكم. بفهم معنا. برضو مثلا رضاع الكبير رضاع الكبير ده من فترات يعني عداء الإسلام كانوا جابوه علشان يضربوا جيل إيه يعني إيه الـ الـ الـ الحديث ماشي. رضاع الكبير فكرته إيه اللي فيه الرجل كان متربي عند ناس من هو صغير جدا ولكن هو في الحقيقة مش من محارب فكانوا متردى عنهم حتى أصبح بالنسبة للأم دي كالابن تماما وهو اللي بيخدمها وهو اللي بكذا وكذا بحيث اللي هو لو فارقها ستوجد مشقة شديدة على هذه الأسرة اللي هي الحرش بقى فلما سأل فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال لها إيه أرضعيه فبيت يرد على أبا من السدر بتاعها وهو يشربه في كوباية وهذا بالتالي بأم حرم فلا عمل اشكالية عند ايه يعني امتدت عناء اختلف فيه هل ده خاص بهذا الرجل فقط فبعض العلماء قال هذا خاص ايه بهذا الرجل فقط وده جماهير معظم العلماء وابن حزم قال لا ده في كل حال عشان ايه الظهرية ما بي ما بيبصوش العلل وبصوش الحكم فجعلوا مطلق في كل الاشياء وده طبعا قوله ده ضعيف لكن في بعض العلماء منهم شيخ الاسلام وده قول قوي هو بصل تنقيه المناط بصل المناط هنا في المسألة فقال لك المناط اللي هو في المسألة اللي هو رجل هذا الرجل يتربع عند بيت بحيث بقى فيه زي الابن بالظبط بقى فيه مشقة شديدة من اللي هو يقدر يتركهم فمن أجل الأوصاف دي كلها لو تحطط في حد زي الرجل دوت دي في الحالة ديت إيه؟ يجوز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس ماشي؟ يبقى أنت إيه اللي هي اللي بتقول إيه؟ العبرة بإيه بعموم اللذ لا بخصوص السبب بس بعموم اللذ اللي حالته مثل هذه الحال نشئ دي القاعدة بتاعت العبرة بعموم اللذ بخصوص السبب مقصود بعموم اللفظ في إذا كانت حالته مثل الحالة اللي في الحديث أفوال إيه؟ أفوال معنى فإبن حازم هو بنقش الجمهور بقول له منتو خليتو خاص لي الدليل؟ ما فيش دليل فإما في أطول الحديث ضعيف، في إما أبواه صحيح في البخاري الجمهور اللي قالوا اللي فيه في أدلة بتطول اللي ما ينفعش وإلا كده الدنيا هتوسع فشغل الإسلام جمع ما بين الإيه لتنفع فقال قال عبرا العموم الله دل مخصوص السبب عشان يحمى الدلالة دليلها دليلها خصوصة ولكن العرا وامراض اللي بخصوصة في من حالته مثل هذه الحالة تماما أما لو حالته أقل من هذه الحالة يبقى إيه؟ يبقى لا يصلح مثل ذلك وانت بقى لو فكرت ده في الواقع المعاصر ايه؟ لا لا مش مش هينفع لا لا مش مش هينفع لا ده يرد على كل الشبهة اللي قلت ده هم نفسهم يقول لك إنت يعني إزاي تفرق بينه وبين إيه؟ العلمانيين يعني الإبراليين في اللي حاجته زي دي إليك إزاي تفرق بينه وبين اللي إزاي منه ده اللي ربته اللي عملته وإنه جانبه يعني حتى في العرف ده ده هو ده اللي يمشي من الناس دي بقى فمسألة المناط دي تحقيق أو تنفيح المناط أو تخليق المناط تسألة مهمة بتقابلنا في إيه في الحاجات اللي محتاجة يعني إيه ببطش بقى طيب آخر مثلك الوصف الشبهي والوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهله ولكن ألف من الشارع اللي إليه في بعض الأحكام دلوقتي عشان نفهم الوصف الشبه ده إحنا عندنا العلماء قسموا الوصف الوصف الجامع لثلاث أقسام وصف مناسب وصف طردي ووصف شبهي الوصف المناسب ده هو الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث الثاني. وده اللي كل علماء اتنعوني ده طريق من طرق إثبات العلم ماشي زي الإسكار مثلا فوصف مناسب لحرمة الخام زي قتل عمد العدوان هو وصف مناسب لإجابة القصاص ماشي يعكسه بقى الوصف الطردي وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام يعني إيه؟ لم يؤلف للشارع التفت إليه في أي شيء من الأحكام زي زي طول مثلاً جاء رجل طويل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحل زي القصر زي السواد زي البياض زي الأعرابي زي قول القائل في طهرة الكلب مثلاً حيوالهم مألوف لو شعرهم قصوف، فكان طهراً كالخروف طبعاً كلام إيه مش ممكن يكون صح ماشي فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلاً على صحة العلم لأن تلك الأوصاف ترضية يعني ترضية يعني لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي ماكيش مناسبة, مناسبة خالص بينها وبين الحكم الشرع، حيث إن الشارع لم يعهد عنه أنه التفت إليها أو علل بها فلا أغلب على ظن اعتباره على لثبوت الأحكام فلا يعتبر يبقى الوصف الترض ده في صفتين أول صفة اللي هو لم تظهر فيه المناسبة الصفة الثانية اللي هو لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام الوصف الشبهي بقى حاجة في النص ما بين الاثنين بص على تعريفه والوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التامي بقى هو الزي الوصف المناسب مناسب عشان إيه؟ عشان لم فيه المناسب ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام يبقى هو غير الوسط الترتي في الايه في اللي الشارع التفت اليه طيب فهو ولا هو مناسب عشان ما ظهرتش فيه مناسبه ولا هو ايه ولا ترضي عشان الشارع التفت اليه في بعض الاحكام فهل يصبح يعلل بي ولا لا ده مختلف فيه ورق ايه والراجح لا يصح على البي بس لازم نضبط المسألة يعني مش مش مش يصح وخلاص بشروط يعني ماشي في القسم الثالث الوصف إيه الشبه وسمي بذلك لأنه أشبه الوصف الترضي من جهة أن المجتهد لم يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقاصي فهنا ظل المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الترضي ماشي وأشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد قد وقف على اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليه فإن هذا يوجب على المجتهد أن يتوقف على الجزم بانتفاء مناسبته يعني خليه يصبر شوية يمكن يكون في مناسبة وهو مش, مش, مش عارفة فاعتبر هذا طريقا من طرق ثبوت العلة قياسا على الوصف المناسب لأنه يشبهه ماشي؟ فقال مثال الاستدلال على إزالة النجاسة خلص نقولنا طهارة تراض لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث والجامع كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة ماشي. أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة لكن عاهدة من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام يعني, إيه؟ يعني بعض العلماء اشترط في الطهاء في, في إزالة النجاسة اللي هو يكون ماء يعني مفعش غير الإيه؟ الماء فمن جهة المناسبة ايه احنا ايه اللي همينا ذات النجاسب ده المناسبة لكن كونه لازم يشترط فيه الماء لم تظر فيه مناسبة فلقولنا اللي احنا نعتبرها بالمناسبة انه خلاص لعله ذات النجاسب فتزال النجاسب اي شيء خلاص طالما الشرع مقالناش اللي لازم الماء أفهم المعنى؟ ولكن جيبها الرماء لقوا ايه لقوا اللي هو الشرع التفت اليها فجعل كذا بالماء، وكذا بالماء، وكذا بالماء وكمان طهارة الحدث بالايه؟ بالماء فققس ازالة النجاسة على طهارة الحدث في انها يجب ان تكون بالايه؟ بالماء اما العلماء اللي ما اعتبروش الوصف ده وصف ما اعتبروش فرأ احنا عبرتنا بالايه بالمناسبة فهما حاجة تزالي لايه؟ النجاسة فجم العلماء اللي اعتبروا الماء قالوا ماشي حتى لو قلنا بالمناسبة ما هو الماء فيها خاصية اللي هي ايه تقدر تدخل في الايه في النجاسة فتزيلها بالكلية أما غير الماء فلو احنا مشين على المناسبة يبقى في الحالة ديت لو لقينا حاجة زي الماء في المسألة ديت يبقى ينفع عن تستعمل في ازالة الايه النجاسة تفهمين او لا؟ بخلاف كبير يعني من جمرارة ما عن مسألة الماء هل لازم الماء في ازالة النجاسة ولا؟ ما هم ذا الوصف الشبيه ذا الوصف ما يشان الله سبحانه وتعالى بحمدك أشان صدق بيقول إيه والوصف الشبهي يخالف قياس الأشبه وهو أن يتردد أن يتردد فرعا بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر ويكون شبهه بأحدهما أكثر فالحق بأكثرهما شبها به مثاله المادي. فأقولنا المادي متردد بين, إيه؟ بين البول والإي والمني فمن قال إنه نجس قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني فيلحق به فيكون نجساً وإن قال إنه طاهر قال هو خارج فيه نوع من الشهوة ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني ماشي والخلاصة أن نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه يشبهه أكثر لذلك سمي بغلبة الأشباه أو, قياس الشبه, أو قياس, قياس الشبه طيب مسألة بقى إيه قياس الأشباه أو قياس الشبه ده اللي هو تردد فرعب إيه من اصلي ويكون شبهه بأحدهما أكثر ده برضه من القياس فيلحقوا باكثر هنا ايه شبها به فجمال العلماء الحقوا الماضي بالبول لأن ايه لان ورد فيه الغسل كالبول الحاجات اللي هو قالها والزياده على كده اللي هو ورد فيه الغسل ك الغسل مش معنى الغسل الغسل كالبول ولم يرد فيه الغسل كالمليه وفر معنى أما المني أجيزة فيه الفرق على عكس البول والإيه والمزي وكذلك إيه يعني أجيزة فيه إيه الفرق فقالوا إيه غير إيه على فالجمهور على قياس المادي على إيه على البول لأنه أكثر شبه بالإيه بالبر. حاولناش وصف مناسب هنا بين البول والإيه. الماديو. لكنها إيه. فقياس الشبه هو قريب مردود من وصف الشبهي. بس إيه. الفرق بينه وبين وصف الشبهي اللي فيه شبه من الحاجة اللي إحنا عايزينها. بس في صعوبة أكتر اللي هو يشبه حاجة تانية غيرها في الحب. هو في وصف شبهي للإيه. لـ لـ لـ يعني إيه؟ يعني فمصدي فهو في وصف شبهي بس الحكتين مش حاجة واحدة وحكتين مختلفتين في الحكم فانت بتشوف من هو اكثر هما شبهن به فقياس الشبه او قياس الاشباه ده عبارة عن وصف شبهي وزودنا عليه كمان صعوبة اكتر ان انت ايه شبهي بس عندك هو شبه حكتين مختلفتين في الحكم فبتشوف اقرب هما شبهن فبتعمل بيه نفس بتعمل فيه نفس الشغل بتاع الوصف الشبهي بس في نفس الوقت ايه اصعب شوية عشان في 2 بيشبههما مش واحد اما الشبهي هو بيشبه حاجة واحد فما قصدي اما ده بيشبه حاجتين فانت بتشوف اكثر هما شبه ماشي ماشي يا احمد طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب ال على القياس طفش الناس <تصفيق> <تصفيق> في الحالتين ما فيش في الحالتين ما فيش ان شاء الله نبدأ في المحاضره